الغايب اللي هيا ضع الشوق طالي ما قلق أجراه لو يطول غيابه اخترت بالمعتاب عليها وراضي أخاف لا يجرح رضاه بعتابه يلي تجونه جامري مجراجي وصو جنابه لا يطول غيابه